إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا يَوْمَ خَيْرٌ لَّكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذِكْرِكَ وَمَا تَأَخَّرَ يُتِمُّ يَوْفِرَ لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبُكَ وَمَا تَأَخَّرَ يُنْزِلُ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزلت تكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا هو الذي أنزلت تكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم مَنَ نَعْلِيمَهُ ولِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلِلْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها فَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَالُوا إِنَّا خَالِدُونَ فِيهَا, خالدين فيها ويكفر عنهم وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ الذَّكَرِ وََّة الس وَ بِذَلونَافثينَ وَلمونَ في قاتِ وَمسكينَ وَلكاتِ الغ إَ بَِِّ وََّك ساء لي وسو وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ودعهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساء نَظِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا